والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين يمدون يحركون الكلم عن مرابه ويقولون سمعنا واطينا واسمع غير اسمع واسمع غير اسمع ورائنا لين وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمعوا انظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن ولكن لعنهم الله بكفر فلا يؤمنون إلا قليلا يا رب كِتَابَ آمِنُ بِمَا نَزَّلَ نَصْدُقَ الَّذِي مَا مَعَكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى آدْبَارِهَا فَنَرُدَّهَا عَلَى آدْبَارِهَا أَوْ نَعْلَمُهُمْ كَمَا عَلِمْنَا أَصْحَابَ الشَّبِّ وَكَانَ أَمْرُ وهي مغفولا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد اشترى اثما عظيما الم تر الى الذين يزككون انفسهم بل لهم نذكى من يشاء يَمُنُّ فَتِينا انظر كيف يفترون عن الله كذب وكفاه إفنم مبين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبث والطاغوت ويقولون ويقولون للذين كفروا ها انا أَنْتَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا